في بعض الاحياء في خص له فاستاذنا عليه فدخلنا فاذا رجل يعمل خوصا شغال في الخوص فقرات اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الحميم ثم في النار يسجرون متخيل الموقف؟ اذ الأغلال في أعناقهم متسلسلين والسلاسل في أعناقهم تحيط رقابهم